بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون تنزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذر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 لا هداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء فاجعلنا به نباتا ونجعل منه شرابا لكم منه شرب ومنه, ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنكيل والأعنام ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا بَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَبْصِرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تنيذ بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالندم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق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 الذين توفاهم ملائكتهم ظالمي انفسهم ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَن يُعَمَّرَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة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 كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء ابْدَأْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا خَرَّبْنَا نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا خَرَّبْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولا تتبعوا الطاغوت فمن هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلاله يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِفْ عَلٰى مَدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 119. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 110. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة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 أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْفِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أَن يَخْفِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ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 وَالْمَلَاائِكَتُ وَهُمْ لا يَتَّكبِون يَخَافُونَ رَبَُّم مِنْ صَوْقم وَيَكْعنُونَ مَا يُمرُون وَقَالَ اللهَّهُ لَا تَتَّخِزُ إِلَ هَيْنِفْنَْنِ إَِّ مَاهُُ وَإِلَهُ وَخِذُ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 ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتخف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جَرَمَ أَََّ لَم رَوَأَن نَهُم مُفْرَطُون تَلَّ لَقَدَ أَفْسَلْنا إِلَ أُمَ مِ مِ قَابِلِكَ فَزَيَانَ لَم الشَّيقانوا أَعْمَا لَْ فَهُو وَلوم اليَوم فَهُوَ وليهم اليوم وَلهُمُ اليَوْم وَلَ مَا ذاَابُ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 وإن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرف ودب لبنا خالصا من بين فرف ودم لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النكيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن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 يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناهو مننا رزقا حسنا ومرزقناهو مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا فهو ين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 بِالْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَفَا فَوًا وَمَتَعًا إِلَى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَامًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَذِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ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 قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقُمْ إِلَيْهِمْ بِالْقَوْلِ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم ندعس في كل همة شهيدا عليهم من انفسهم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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم من بعد قوه ان كفا تستحلون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه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 وَتَذُوقُ السُّوءَ إِذْ مَا صَدَّتْ مَنْ سَرِيرَ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ فَمَن قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجدين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمنون فَل نُخِيًاَّ خَيةَ طَبًا فَل نُحِيًاَّ حَيةَم طَيبَتَ وَلَ نَجِذَّ أَدَرَون بِأَْسَنِ مَا كانَ يَععملَلون فَإذاَا قَرَأتَكُرآانَ فَسَّعِِّل فَتَعِب مِنَ الشَّيفَانِ وَدب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 وَإذاَا بَدْدَّلناَا آيَةَم مَكَانَ آيَثِون وَلَّهُ أَلَمُ بِمَا يُونَ الزِلُ قالَاُوا إَّ مَا أَنْ تَمُفْتَقُ بلَلْأَكْثَرهُم لَا يَعْلَون قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلموا بشر لسان الذين الحدون إليه أعجميون وهذا لِسَانٌ عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لَا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله, الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول مرحب منهم فكذبوا فاخذهم العذاب وهم ضالون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون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 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا قَلَادٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَبَابٌ أَلِيمٌ عَلَ الذيينَهذ خَرَّ مَا قَصَصْنَ عَلَيكَمِم قَبلل وَمَا ظَلَ النَّهُ وَماَا ظَلَم النهُ وَلكِ كَام أَفُسَهُم يَظْلمول ثمَُّ إِ رَبَّكَ لَِّذينَ عَنِ السُول أَبِدَهَلَةِثُم مَ تَابُ مِ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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا قسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم قنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اقْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ